ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغروتكم الأماذي حتى جاء أمر الله وغروكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا تَصَرُّو ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن قلوبهم ل كِرَ اللَّهِ وَمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ